بسم الله الرحمن الرحيم آمين تنزل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فاعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فعمل إنا 119. إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه, فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين 110. الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون 111. إن الذين آمنوا وعملوا 117. لهم أجر غير ممنون 118. قل أئنكم خَلَقَ بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين 119. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها وقدر فيها أقواتنا في أربعة أيام في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض هيا طروا طوعا أوكرهن قالتا تينا قائين فقدواهن سبع سموات في يومين وأوحا وأوحا في كل سماء أمرها وزين السماء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 118. لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون 119. ثمود فهديناهم فاستحبوا العما على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون وَالَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ حَتَّى إِذَا مَجَاءُهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ وَجُلُودُهُمْ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 فَذَلِكُمْ ظَنُّكُمْ الَّذِي ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَاسْلَحْكُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَإِن يَصْبِرُوا فَإِنَّ النَّارَ مَثْوًى لَّهُمْ وإن فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنًا أَفَزَيَّنُوا لَهُمْ 129 بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من, قبلهم من قبل من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين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 لدي جزاءا بما كانوا باياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا ارينا الذين اضلونا من الجن والاين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 لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إن كنتم إياه تعبدون فإن استثروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل ونهار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 117. إعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير 118. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنظر 116. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم 117. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته وعربي 119. قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقرا وهو عليهم عماء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 ظنوا عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من نص لا يسأم الانسان من دعاء الخير وان مسه الشرف يأوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضرا من بعد ضرا أمسه لا يقول إنها ذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي وَلَئِن رُّجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّنِي عِندَهُ لَلْحُسْنَى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى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 سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم حتى يتبيان لهم أنه الحق. أَوَلَمْ يَكْفِ بِعَبْدِكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ لِلْقَائِ رَبِّهِمْ أَلَا change